أتدلوا حادوا بين المناكب والأكوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال وللمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفور وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَدْعُ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُنْقِتَارُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْشَوُنَّ النَّاسَ يَقْشَوُنَّ النَّاسَ كَخَشِيَةٍ لَهِي أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رب كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجن قريب قل متى الدنيا قليل قل متى الدنيا قليل ولا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرقكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصدهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما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 غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ